الأمر الثاني يا جماعة في ناس مننا ما يعرف أثناء ما عرف أتكلم ما عرف والله أنصح أخاف طيب يا أخي ونطالع خذ معك وهذه النصيحة للنساء خاصة ونطالع على لي تكون يعني ليكون لي خروجك للسوق رفعة عند الله سبحانه وتعالى أي شيء المانع تطلع المرأة مع حقيبتها فيها عشر عشر كل ما خرجت فما قدرت تفضله افتي هذه هدية الله يربي يحفظك ويحلمك على النار وهذه هدية وأنتي شيخ الغالي عند الإشارة هذه هدية اليوم يا جماعة في الطيارة واحدة من المضيفات متبرجة أعطتها كتيب لأنك غالي قلت له هذا هدية الله يربي رب يحفظك والله يا جماعة قعدت عندي ثلاث دقائق الله يجزاك خير قالت أنا متفائلة كنت أدعية الله إنه يهديني وأنا متفائلة أنك أعطني الكتاب إن الله استجاب حد... دعوتي أي والله يا جماعة وراحت ثم بعد شوي رجعت قالت أنا أبغى أدعيلك إيش اسمك مسكينة والله ما نجي وصلنا بعدين راحت رجعت قالت ادعي الله لي واحنا على سفر ان الله يجعلني يقني يغنيني عن الوظيفه هذه وقعت بيتي اي والله اليوم في يا جماعه الواحد يتحرك يعني وش اللي بيضرك يا اخي وانت تشتري مئة ريال في كل شهر مئة شريط او كتيب او مطوية وانا طالع حطها عندك في المجلس جوك ناس والله هم طالعين ودي اقدم لكم والله روحي بس هذه اقل هديه واتذكركم ربي يا جماعة لازم نتحرك الامر الثالث الرابع كيس نربي اولادنا على الامر معروف النهي عن المنكر الان والله يا جماعه هو فضل من الله سبحانه وتعالى لما مرينا ورايحين نصلي والناس يلعبون ولدي تو ما بعد 4 او 5 سنوات باب وقف نقول لهم صلوا طيب ليه شافني مرتين لا نقول خلينا نطبق قدامهم ولدي مجاهد اسال الله يصلح لي ولكم النيه والذريه والدرسه المسلمين كلهم اتعودت انا ما ندخل بقاله من عمره ثلاث سنوات ونص اربع سنوات ما ندخل بقاله السلام عليكم كيف حالك عندك تخان إذا قال له نقول له والله ما عليش لن نشتري منك ونطلع جاء يوم من الأيام راجع من الاستراحة تعبان قال بابا اذهب لبقالة قلت له حبيبي والله تعبان مرة قال بس باخر سي واحد قلت يلا رحنا البقالة او والله ناس هنا قبية دخانة دخان البقالة قال السلام عليكم عندك دخان قال عندي دخان قال بابا اذهب لبقالة ثانية قلت شوف ايه قلت والله شوف مجاهد انا تعبان وما لن يمو يديك البقالة ثانية تبغى تشتري من هنا يشتري قال بابا نخليها بكرة بس ما نشتري من واحد بيدخل اي والله عمره كم مجموعة يعني شاهد من سبحان الإنسان أخويا اللي هو عمه أخذ أولاد كلهم للبقالة يقول كل الأطفال أول ما يدخلوا بقالة يا لقيتي ويا أولاد إخواني راح اللي ياخذ عند بقالة عصير اللي ياخذ مجاهد جالس يقول شوف يكلم راعي البقالة يقول العالم متشين وهذا قاعد يكلم وجيت قلت مجاهد راح يأخذ قال لا بشوف هو اللي عنده دخان ولا ما عنده دخان إذا ما بدأ إيش إذن قضي ولا لا ولكم فالشاهد أحبتي إن و... يعني شكر لله عز وجل على هذه الحملة وأنا أدعو القنوات كلها الإسلامية أن تقوم وتتأسى بها القناة في قضية نصرة هال... هالشعير العظيمة آه جماعة آه الأخوان في الهيئة يعني يصنفون من أقل الرواتب وهم أكثر الناس ساعات عمل أسأل الله سبحانه وتعالى فوقهم 12 ساعة ختاماً. 12 ساعة, 13 ساعة. ختاما ختاما جماعة في يوم الأيام في الاجتماع اجتماعنا لم يسمع العلا نسمعه كل خميس فأعيال أختي يجي يجتمعون الشيخ يلعبون على ال بلاي ستيشن لا مو بلاي ستيشن شيء اسمه أكسبوكس أنا جايد خلاص أسلم على إلا أشوف الأطفال اقتله اقطع راسه أيو أنا ناظر وشذي اللي اقتله هو قطع راسه وفجره وناظرهم قاعدين يلعبون كل اللعبة تفجير وذا قلت سبحان الله لو كان بصنعها مسلمين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 قضيه الاسلام الاسلام نعم اذا اذا عندك مشكله في الاسلام وان سمحت لي شيخي اختم الان يا جماعه اليهودي رب اللحيه ولا لا يربي لحيه صح طيب والمسلم يرب اللحيه ليش اليهودي يرب اللحيه قاموا هي السكريفايزينج يعني هو انه براكسيز ريليج قاعد يطبق دينه وتشوف صفحه الغلاف صح طيب واللحيه زي اللحيه هذه كلها شعار حاطه ربي ليش هذا ايش لا حاطه الان الحجاب شفتون الراهبات على الكنيسه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 كيف تمشي صح؟ في إذا الشبابة. القضية ما هي قضية أفعال فعل نفسه القضية قضية سواء سواء مسلم إذا المثقلة واضح يا جماعة يعني لازم يا جماعة ترجع الوقت اللي نصحى فيه تقرأ تبغى تعرف هذا الكاتب اللي كتب هالكلام ده منافق ولا لا بتعرف في نهاية المقال إن في أمر من ثوابت الدين لازم يشاب واضح ماضح. إذا قرأت وما عندك علم ولا شيء بس اقرأ بتشوف إن في شيء أما قضية محرم أو قضية ما له داعي لانه هو هذه شغلته هي امره المنكر مو المعروف ونسال الله ان يهدنا واياكم للهدى قدمت لكم هذه الماده من موقع شبكه ملامح